الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إذ دن الصراط المستقيم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 وَأَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ رُجُلٍ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّةً شِينٌ مِنْ أَعْنَابِهِ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَفْخٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَغْعَاءٍ كِلَتَ الْجَنَّةَ شِينٌ أَأَتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا وَفَجَرْنَا لا لهما نَهَرَ وكان له ثمر فقال لِصَاحِبِهِ وهو يحاوره أنا أثمر كما له وأعز نفرى ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن سبيده هذه أبدا وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُّدِدتُّ إِلَى رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهُ قَلْبًا قَالَ له صَاحِبُهُ وَيُحَاوِرُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِن تُرَابٍ أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكنه الله ربي ولا أشرف بربي أحدا ولونا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء إلا بالله إن ترني أنا أقل منك له وولدا فعسى ربي أن يؤتي لخيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا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 الحق هو خير ثوابه وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن انزلناها من السماء فاختلطت فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تدروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون سينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا